السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأرد ألباب ذِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ ولأخزيته وما للظالمين من أول مصار ربنا إننا سمعنا نناديا ينادي, ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا قلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكف فرعا لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا رسولك لا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 لَّذِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ خَشِيذَ زِلْزَلَةِ الْأَرْضِ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا لاَ يُرَى عَمَالُهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا